اللهم يا ربنا يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من يقول للشيء كن فيكون يا من أمره لا يرد وجوده لا يحد وكرمه لا يعد يا ذا النعم التي لا تحصى أبدا يا الله ذا القوة التي لا تغلب يا ذا العزة التي لا تقهر نسألك, بعز نسألك بعزتك وجبروتك وكبريائك أن تنزل نصرك على إخواننا في بلاد الشام اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم يوم قل المعين اللهم انصرهم يوم قل النار اللهم لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحوبت وتوالت عليهم النكبات وظنوا أن لا ملجأ لهم منك إلا إليك اللهم يا ودود يا ودود يا هذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد <سؤال> اللهم ارحم موتاهم اللهم اشفي جرحاهم اللهم فك أسراهم اللهم اشفي جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم آو طريدهم اللهم آو طريدهم اللهم آو طريدهم Allahumma أشبع جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعود بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم اللهم إلهنا إلى من تكلم إلى عدو يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرطت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا وبهم سخضك أو ينزل بنا وبهم غضابك لك الأتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا الله يا الله يا الله يا, الله يا قريبا ممن دعاه يا وجيبا لمن ناجاه يا من يسمع الشكوى يا رافع البلوى يا من يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يا مغيث الله الكربات نشكو إليك حال إخواننا وضعف حالهم وقلة حيلتهم وهوانهم على, وهوانهم على الناس وهوانهم على الناس وهوانهم على الناس أنت رب المستضعفين وأنت سيدهم ووليهم ومولاهم إلى من تكلهم الى من تكله انت نعم المولى ونعم النصير اللهم انا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة الا رحمتهم اللهم ارحمهم اللهم اجبر كسر قلوبهم اللهم اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك وثباتك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسر قلوبهم اللهم ارحم ضعفنا في نصرتهم اللهم أبدل, اللهم أبدل ضعفهم قوة وخوفهم أمنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا ومولانا لقد رفعنا إليك أكف الظراعة ونحن موقنون إليك بالإجابة ونحن موقنون منك بالإجابة وإنك قلت في كتابك أدعوني أستجب لكم اللهم رفعنا إليك أكف الظراعة اللهم اجعلنا يا كريم يا منان في هذه الساعة ممن استجبت دعاءهم اللهم اجعلنا ممن استجبت دعاءهم اللهم اجعلنا ممن استجبت دعاءهم أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفاء ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين